بعد سن نموس يعني قاسموا اربع فرق فريق الي اخواننا هو عيسى ابن مري وهذا من ولد قدامنا وكان بيكل قدامنا ويشعر معنا يبقى هو عبد الله ورسوله هو عبد الله وابن امت الله وهذا هو فريق الايمان الناجي اللي هو زينا تماما يؤمن بان عيسى بشر مولود من بشر كايجي انسان وربنا نفضله انه من اول وانتهت أيامه الأولى الفريق الثاني أهله عليه إله الفريق الثالث قال لا ده ابن إله بتوعب إله يقوله وهو بيحيي الموته ما يقولهش الله يقوله لم يحيي موته الإله اللي يقوله ابن إله يقوله ما هو في نابوه اللي يقوله سالس ثلاث ثلاث ثلاث خلاص أبه ابنه روح الكدس له واحد أمين فزنهم على هذا الاختلاف تلتمائة سنة كان جاء ملكي ديونان كلكم عارفين القصة اللي اسمه كوستنطيني قسطنطين اللي بادها القسطنطيني اللي حد مارد تجي قسطنطين العلماء قالوا بتوع التاريخ لما قاتل الله الاغراض والعناد والفساد والإلحاد لانه بيغطل لما كنا بنقول ايام مناكد القوة ونمدح لإعضوع موجود اناه ان ربنا بيغير الايام والعقول بتبادل حقاها تجي قسطنطين بعد انتمت سنة تظاهر بأنه دخل في الدين النصران إنه هو داخل عشان يزيله فساد ويكسره زي ما دخل في المسلمين عبد الله بن تبا جعب الأحبار وهم منبه كان بعض اليهود والنصر يتظاهر بالإسلام عشان ينفس ويضع إسرائيليات ويختلق أحاديث ينتبع ولك حدثني كلان عن عان عان عن, عن, عن, عن, عن رسول الله أنه قال ويجيبك أحاديث ابن كده وربنا عز وجل اللي حافظ الإسلام من هذا الإله اللي حافظ الكرآن حافظ السلطة وبعت علماء فهم والتاريخ تمام وعرف يطلعوا الغش ويتردوا السليم وطلعوا كتب الاهل المصنوعة في حديث الموضوع لسيوته غيره مينوا المكتوب من غيره المهم هنا المجلس مستمطين قالوا يا جماعة يالله يالله احنا احسن كلام يبقى هو ابن وابنه وهو ده المزعب السليم فلا سألوا كان داخل تبا داري شجاه لنا كان دخل عنادا اجسادا ايا كان الله اعلم بنيتر بنالهم المدينة دي وكان يقول لك عنده مية وعشرين الف مقاتل وبالت هذا سبعين قرية وكان عنده شيء بقى الكنائس بنال اكثر بسبعوية كنيتا عشان يتظاهر بأنه بيشجع الدين المسيحي وبأنه راجل مخلص للدعو فهي اللي اللي هو ضدنا ايه قاعد حالك قال لك هم بعضهم هم إسرائيليين ومسلح إسنا نخلطون بدون زي ما يبلغنا بأن روسيا بتحانب أمريكا يقول يالله إياك ربنا يشطر على فريقين ربنا ينتقل من الظالم بالظالم قد بها لك ويبقى وحنا فرحان يقوله يالله داعي الاثنين رأس ماله وشيوع فذاكها رزل استعان بأتباع اللي هم أنا صار ضد اليهود وحارب محاربة جبرة فخلك جماعة دولي يسدهوا أكثر بأنه فع للدعوة وبعدين جاءت الأمة الإسلامية لوحدة آمنا بعيسة على الأفر على الفراز بأنه عبد الله ورسوله وكلماته ألقاء إلى الواقع إن الحجة بتاعنا قائمة ولا يمكن لمسلم يقعد دم واحد نصراني ويقدر النصراني يثبت قدامه نحر أودية من الحجة سيبنا من الغلبة الغلبة دي ويكون واحد يقلب واحد بالضرب ولا بالسيف ولا بالأدل أي واحد يقدرها اد المرأة تلاح تهزم رئيس جمهوري احنا نتكلم على النصر الحجة هاد اي واحد يقعد وتكلم تقول له عيسى عليه السلام كيف يكون ابن الالاء او الالاء او سنة ثلاثة وكيف يكون السلاثة واحد او واحد ما تجيش في منطق تجد عارة عن مجدان ومشاعر وتقليد وعقيدة للأب واطلق صلق عطلق تجد تجي ربنا انا جاعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة مين يا رب اللي اتبعت مين المسلمين هو احنا متبعين عيسى ما هو عيسى نفسه من قبل احنا من يجين مبشر بين بتاعنا احنا ومبشرا برسول الهياتي بعد سبو احمد فس كان هو نفسه قبل احنا من انخلق ب600 سنة بشر بنا وعمل اعلان لنا يبقى هو حتى ما يستهلش مين لنا ان احنا نقول صلى الله عليه وسلم فهو كان مؤمن بنبينا وكانت رسالة مؤقتة لأنه هو الرسول لن إلى بني إسرائيل وهو لا سؤال ما أرسلته إلا إلى خرام خرام بتعمل بني إسرائيل رسالة محلية هايش رسالة عالمية كرسالة خالي البرية فإذا ربنا قال الليلة وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الحج والبرغان والدليل لأنه يوم القيامة هذا كلام صح لأنه يجوز واحد من فق يقول له ربنا بيقوله أنه ربنا جاعل أتباع عيسى فوق الكافرة اليوم الهيامة هذا قرآنه يبقى جميع النصارى دول حدنهم كده غالبين لحد يوم الهيامة يقولوا جاعلوا اللي يتبعوك اتبعوا عيسى إنما لو واحد اتبع الشيطان واتبع هواه هل لو جبنا عيسى الآن ونزل من السماء وسألناه يا عيسى اللي يتدعي بأنه إلاء وابن إلاء وثالث راسع ده يبقى من أتبعك نعوذ بالله لا لو من أتباعي مكافر ماذا نبي يبدأ أن يتبرأ ما هو ها أنت قلت للناس التي تخذوني وأمي إلى هين من دون الله سبحانك وتبرأه ها أنت من الحيبة من أتباعه المسلمين اللي قولوا عيسى عبد الله ورسوله حتى قال صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكرمته ألقاه إلى مريم وروحه منه وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأن الثاعة آسية لا ريب فيها وأن الله يبعده في الكبور أدخله الله الجنة حتما على ما كان من عمله مهما عمل, عمل معه سوى ذنوب ربما يدخل على أي عمل كان الأنجان خلاص التوحيد وصميم الإيمان فمن ضمن دي وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكريمته ألقاء الله وروحه منه ده احنا ما مرضونا شحنا نهال لحنا النبي بتاعنا احنا. نبينا اللي هو أفضل من إيسا وموسى ويعلم كله بنقول برضو أشهده أن محمد العبده هي ورسوله ده لو كنا احنا انهوتنا زي النصار بنهوتهم كنا خلنا محمد ده هو أعظم الله في العالم الوحيد الضعيم الأوحد نقول رحان الله ربنا ارصال العقيدة وحفظ جلوهو وكان يكون لاتتخذوا قبري بعد نوتي وثلن يعبد لعن الله اليهود والنصارى ليه هو عبر اللي بيشوف قدامه بيعتبر بتلعى اللي اللي كانوا قابلك اللعن الله اليهود والنصارى اتخذوا كبور انبيائهم مساجد فبقى الوداء رايك فين اللا صلوا علي حيثما كنتم ولا تتخذوا قبري عيدا اوعوا تعاودوا المجيء عند قبري حتى تعبدوني وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني عليه الصلاة والسلام إني متوفيت ورافعك إليه فإذا فصرنا التوفي في الآية بمعنى إيفاء سيدنا عيسى أجله كاملا من غير أن يمكن الله منه اليهود ليقتلوه هذا تفسير متخف مع اللغة العربية لا غضابة عليها وعنى رأي تاني بيقول إن الوفاء المرض بها هنا النوم النوم إني متوفيق يعني قبل ما أرفعت إلي حنيمك حتى إذا أرفعتك الملائكة بالسرعة الخالقة الذي يستثف مع سرعة الملك يبقى لا تووع ولا تفزع وإنت بتصعب طيب والوفاة الأسماء نوم أن ربنا سمى الوفاة نوم في صوت الأنعام قال هو الذي يتوفاكم بالليل فربنا سمى النوم بتاعنا بالليل سمىه وفاة وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني بين ايامكم بالليل ويعلموا ما جرحتم منها طيب نبقى نقولت ان, إن الوفاء المراد بها انهم صدق يفايل اجل صدق ونقولت ان المراد بها ان لو أولد فيدي الترفيب اني متوفيك على طوالك يعني مثلا تقول فرنجة وكلنا مع بعض وشربنا مع بعض وقرأنا كسب مع بعض وستفسحنا مع بعض كمة وا بتفيد جمع الشيء بس لا ترتيبه ممكن يبقى اللعبة بالاكل وممكن الاكل يبقى بالشرب وممكن العلاية تبقى بالزيد جاء زيد وعمري ومحمد وعالي الواو اللي في الوقت دي لا تفيد الترتيب وذلك ربناك اني متوفيك اولا أو وفيعك يوجد المعنى ان ربنا يعني بيقوله إن اناني حرفعك وبعدين هتوفيك اتوفيك اتوفيك زيبا حتوف طغيرك ويبقى الوفاة الموت الحقيقي بعد انتهاء المدنة اللي ربنا مقرر آنف غير عصر وقوله عيسى في آخر سلط المائدة فلما تعطي تاني كنت أنت رقيب عليهم هاي مراد ده الوفاء اللي هي التوفية سن ثلاثة ثلاثة سنة ورفع وقالنا الوفاء اللي هي المدنة. والله أولا دي مش عقيدة إسلامية يعني لن يسألك الله يوم الخيارة يقولك ايه راقب عيسى حيث كان مات ولا ماتش هذا ليس لسؤال يرجع المسلمين حتى ان احنا نختنق فيه حتى ما قال النعيس أمات ومشي بعموت نقول له على كلها ما كله ما عليها فان وما جعلنا لمشارين من قبل كان خذ بس لو هو قال لأ ما قتلوه وصلبوه ومات في هذه العملية يبقى كفر أدام القرآن قاله وما قتلوه وما صلبوه يبقى لازم انه ينفي القتل والصلب انما لو قولنا انه عاش بعد كده ربا ينجاه منهم وجيه ما عادي من غير صلبه القتل يبقى لا حرج على ما يكونوا هاد والشيخ شلتو الشيخ الأنظر قال برضا نعندي شبانع أنه أنا أحكم عليه بأنه مات متعاذي واندفن كما مات أي إنسان بس يتنجاه الله من القتل الأولين والصالب لأن هذا صريح القرآن واللي ينفيه او ما شده شروع يكفر طيب ثم رأيه ما أرجعكم فأحكم هناكم فيما كنت فيه تعترفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذبا يشدين ذلك اللي قالوا عنه إله أو ابن إله وسال الثلاثة وما لهم من ناصرين الفريق الثاني وفي مجرأهم والله لا يحبه الظالمين ذلك نتنوه عليك من الآيات والذكر الحكيم وبعدين جاء ربنا عز وجل عشان يأكد الخضرية في عيسى قال انت يعني ايه اللي قال لكم تقولوا أنا عيسى إله وأنا ابن إله وأنا ذال الثلاثة مالوش أب قالتب ما هو آدم مالوش أب ولا أم إن مثلا عيسى عند الله كمثلا آدم قال من تراب ثم قال كن فيكون الحق من الرب فلا تكن من الممتري وهذا كلام ثبت يعني احنا كررناه وقلنا وان الرد ده هنا مفحم. الدليل قاطع لسان اي مكارث هنا كانت الشبهه اللي نعبدوها هذا موجود اب له فهل لم يعبدوا ادم الذي لا اب له ولا ام بك يبقى أولى بقى نحمره إله راق يبقى أولى لأن الأب والأف يبقى هذا إله مثلا طالب خلقاه من طراب ثم يقلقا وكنت ياسم وإنما سمعه الله كريم كما يقولنا في الربع اللي ماضي لأنه جه بكيب تقوله لأن الناس معتدين دايما أن الخلفة تطلع من أب وأم ولم يروا أبدا كده أن واحد يجي من غير أبو. ربنا منين اجيب اشيل اقول لا انا حر اجيب من اب وام اجيب من ام من غير اب تعيبه اجيب من اب من غير ام يا حوه لان منين من الاخر من انا روح جايان منه لو امها ما فيش انا برضو عايش رب العزه اجيب من اب وام اجيب من غير اب وام كده اده من ام من غير اب تعيبه من اب من غير ام له القدره المطلقه لله يملكه السباوات والأرض يحرقه ما يشعر طيب تقول لحي يجاد يا رب بعد كده اللي بعد هذا المياد اللي حي يجاد الهيطة الرجلية المباهنة المباهنة اللي في أول الصورة فرق الله الأذان بقى الحج ما نفعش اطلع دور مع المباهنة المباهنة اللي هي اي استدرار لعنة الله قول يا رب كذب في العنو وخده اجمع الفريقين وكل واحد يأخذ نسوانه وعيانه ورحافه في مكانه واطلبه من الله ابنان حق الكاذب من الفريقين فإذا حاج حاجك فيهم بعد ما جاءك ابن العلم فقل تعالى ندعى من أنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل نعنة الله على الكاذب إن هذا لهو قصر حق وما منهاك الله وفعلاً كان صلى الله عليه وسلم بس يعني فيها شوية تفصيل بسيط كان بعت لأسقف نجران الرئيس الروح التاع رئيس النصارف نجران في اليمن والخطاب بيقول له أسلم تسلم فلما الخطاب راح له جامع الجماعة اللي بتوعه في نجران وقال يا جماعة ايه رأيكم في الموضوع بتاع الخطاب اللي جاي لمن وحد محمد في, في المدينة كان هاجر بقى. قالوا احنا فعلا في الكتب بتاعتنا التأورا والانجيل الاصفات بشوف عن نبي قد اظل زمانه وانه حيبعت من العربي فآه يعني ماذا احنا ما اخصائيين في المعرفة احنا العلم معانا فينا بحيطرح انا ما اقاله وقза وانا بعد حاجة الوزن الهدان هو اللي هو فعلا النابي اللي كتوب نهنت عليه فبقى يأخذ الرأي ويقول له تنحى تنحى لحد ما نحى ثلاث اربعة من علباءهم وبعدين انه عارف انه اجمعوا علي انه فيه لانه فعلا امر بدق النواقيت واشعال النيران ولبس المسوح وكانت تلك العادة انه يجي امر خطير تقصد بوغ البلد يشعله النار ويدوسه المسوح ويدق الإعجراس فلم يبقى حتى في الوادي مع إبني كان طول الوادي اللي هما سكن فيه مسيرة يوم كامل للراكم المسرع مع لها المسافة أسعر لم يبقى رجل ولا مراه إلا إنه حصل عمر خطير وطي وعسى محمد بيدعي النبوة وأنه وعسى بنجم يزين جديد وبعد يقول أسلموا تسلموا وبيحددنا فأي رأيكم قالوا الله الأمر لكم انت راجل الأسف انت الرئيس فعل ابعد من دمين عنك ايه المهمة اختار أربعة عشان يجيبوا الخبر ولبسين من الملابس الحريرية وخواتم الزهب أشياء الكتب بجبالة جدا في الواسط فداخل المدينة الصقامة يعيني مع الفقر ومع العوز وعليهم مهم الحاجات دي لا يغرى نتتقلبوا للذين يكافروا في البلاد متاعهم قليلا كل ذلك لما مدعو الحال الدنيا خلاطين مكنطرة هزاب والفضة الخحارة ربنا فالي قلوبهم بالإيمانة دول دخلهم اتعرضوا للرسول فلما راههم الرسول مسألش عنهم ولا كأنهم ضيوب كهين عندهم الحال ولا رب عليهم أععد ثلاثة يام يحاولوا وبعدين استعالوا عريب نعم يطالب قبلوه قالوا بن عمك احنا نعراسك مش انت بن قال إحنا يا تيوف عرب وحق البيضة وإزاي جاهين إحنا عشان زمعتين خطاف وجدين نتذهب معاه بيعرضوا عنها قال إنتوا أستوكم قابلين وبالذهب والحرير وهذا يحرمه اللي عاوز يقابل واحد عظيم مراش الأنطة خيرتك لي هو ما يحبش الأنطة بي قالوا آه هو العيد في الملابس قال إخلاعوا هذه الملابس وألبسوا سيهم التواضع يكلمكم صراحة وضعين الملابس دي كلها في الشرط وطلعوا الهجوم العادية بتاعتهم وراحوا قابلهم ونلقى عليهم السلام فخلم عليهم ورحب جدا قالوا يا سلام صدق عليهم لعمل طابع قالوا والله علامة طيبة راجل طابع فقاعد لجذلهم وبعدين زي نسعته في الاول الصورة ما اكتنعوش بالفكرة قالوا انت ان جديك الاول ما كانش عني قالوا والله إذا كنت أنظروا إلى ناحيتكم فأجدوا إبليس معكم قلوا أبو الصلوكهم وثلاثين حالين ودهب أجد إبليس وإبليس معكم ولا يمكن واحد ده بيكلم ناس وإبليس معكم فلما خلعتم ثياب الطرف والبذخ إبليس مش نظر نتفاهم بك اللي أرد بعض المجادلة قالوا طيب إذا كنتم مش متفين بالأدلة دي قالوا إحنا عندنا مصالح وما دخلمش بيوتنا ولو اتبعناك مصالحنا حضيع خلها مستورة هل بقى عشان مصالحكم الدنيوية بيدخلوا برب البريء بيئس القوم وأنتم وبعد ما اتكلم الرسول شوية بدأ طلب منهم الملعان فإما راح نستشاروا قالوا لبعضهم أنتم علمتم أنه هو النبي وإذن إحنا عشان مصالحنا مش عاوزين نتبعهم لا تلاعنوا فلولا عناه نهدخ يريدنا أحد وضلت اليوم فعلا بصه بالقوة لو جاي هو الحسن والحسين وفضل الظهراء مشي وراه سيدنا علي فقال الاسكف والله لنني ارى وجوها لو سألت الله ان يزير الجبال لا ازاله لا تلعيد الرجل واصطلحوا معه واحنا مستعدين ندفع جيجة واتفقوا معاه على ان يمتعوا كده الف حلة وكده الف درع على انهم ما يساعدوش حد ضد الاسلام الى اخر هذين المصرحة يكون صلى الله عليه وسلم في الحته دي والله لو تهااله ما بقي على وجه الأرض الارض ريحه ولو تمنى يهود الموت لماتوا وروا مقاعدهم من النار ان ذلك كان ابو جهل الملعون ان لو رايت محمدا يصلي عند الكعبه لا وقاتع حلقه بقنفه ادس على رجله على على راسه على نفسه بربي فلما الرسول جرب بهذا التحديد قالوا الله لو فعل لاختطفته الملائكة عيانا ولو تمنى ليهود الموت إما ربنا تحدده قل يا أيها الذين هاجوا إن زعمتم أنكم لله من فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنه أبدا سوف يتعدي أنه إن كنت رجاله على حق قلوا يا رب موتك ما رضوش منوكم إنه لو حدوا يكدبوا يتبعوا يتبعوا يسيري ربنا يعني أنت روح في يدك ومع هذا ما رضوش وإنه قالوا الله لو قالوها لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار ما تحذو الله المهم هنا فإن تعالى فإن الله عليهم المفسدين في حاجة بعد كده وهي إن رب العزة جل جلاله انخافوا عدالة وليها الكتاب تعالى لا كلمة سواء بيننا وبيننا كلمة سواء مش احنا مش انت بس مكنافين بيوحنا لأ احنا وين سواء فيه ايه الكلمة السواء ان لا نعبد الا الله ولا نسرك به شيئا ونا يتخذ بعضنا بعضا اربما من دون الله قال فانت قال لو تقول الشالم انا مسلمون ولا انصاف لانا كنت تطلب من خصمك ما تطلبه لنفسك أنت فهنتعادل بتقوله أنه مش معنى أنه كانت تواحد ربنا إنما نحن قال له لا أنا ح... حتفت واحد من البشر لنا لأنت بتقوله التوحيد شركة بين مبينا بكل ما سواء وذا بقول لنا عميد يبقى لنا بقول لنا لا وحده هو الله هذه الآية أنتوا عارفين باني من السنة في ركعته الفجر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الرجعة الأولى قالوا آمنا بالله ووجدنا علينا وانزلها على ابراهيم و اسماعيل و اسحاق وعلى اصوات وقعديها موسى وعيسى والانبياء مراتب من ان فادتكم الا الاحد منهم و احذروا اسلموا و سواء بينكم الا الله اله واحد وكان احيانا يقرأ بالرجعه الاولى في اهل كثيرون فسبات عفنا بالله واحد واحيانا كان يقرأ بالرجعه الاولى لنشرح وفرجع الثانية لم تر كيف سعر بمضي أصحاب الدين الطرق الثلاثة جايزة نفين في الخنة بتاع الصبش اللي يسمون ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيه اللهم الرغيبة كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ فرجع الأولى كل أمنا من الله اجتهى البقرة فرجع الثانية يقول كل يا هكلمة اللي معنا الليل أحيانا من شراح والفين وأحيانا الكافرون ايها الفضلاء قبل ما نختم الدرس اابو سفيان بن حرب اللي هو وارد معاوية ابن ابي سفيان وهو وارد اللي كان ام حبيبة زبت النبي عليك الصلاة والسلام كان لسه كافر ما ازمش ووجد شلطة ابتجارة في الشام وفي الوقت اللي كان موجود في ابو في الشام فخاض ان الرسول بعث لعظيم الروم اللي هو الرئيس العامومي المسيحي هناك يدعو للذهره زي ما بعث لاسقف نجران وزي ما بعث لمحافظه مصر وزي ما بعث لملك البحرين لان ربنا عايز يجعل الامر انه يبلغ فلما جات الدعوه لعظيم الروم الملك بتاع الروم راجل عنده عقل بيقول له محمد عبد الله رسول الى يا راقل عظيم روح اما بعد فاسلم تسلم يؤتيك الله وقال لك براتي فانت وليت فانما عليك اسم الارثيين اللي هم السلاحين يعني الشعب بتاعك يبقى منحول انت لانك انت اللي حسين انت فنبله في الكفر لبدا فش الشعب اسلم وفهموا ان اللي انتو عليه ضلال والعيسى والمسيحين المسيح بني منه فالما الخطاب راح له الراجل من عقله يعني لم يشتفز لا واحد غير يقول ازاي ده اتعدى علي محمد دامين العرب الاجلاف دول مين كان عامل جنازه انا بقى يا اخوانا ما فيش حد هنا من بتوع المدينه ناخد منه معلومات عن هذا الرجل الجديد اروح كتير بيقولوا كانوا دائما ما يثاروش رحلاته ازاي واصعيب الحيطه بيروح لنا جنوب ادويه الصيف هنا الشام شمال هل تقول يا فطلعوا يتحسوا عن بعض العرب فعطروا فابوسوكيان ما عنده كافر يعني التاريخ كان يحط إيده على آل بو رب ريسك وما ما حيروحه حيسألوا عن محمد حيوعديش ويجل لما اطمئن ربك يدافع عن المدينة الأمان كافر غير كافر الله موجود إن الله يدافع عجل جيرهم أو يدفع القراءة الثانية يدفع عنهم الألم فاللي حصل بالضب إنه إيه اللي جاره انه بعد جاء ابو سوفيان قال تعالى انه ملك او سوفيان ملك ملك الذهب كل اهراب قال في مش عارفين حسنا اتعملين وفعلا دخل عليه فعمل المترجم دول لغاتهم واحنا هنا لنا لغة ثانية فانت تتفاله فقال احنا حنتفالك اسئلة انت انت من اتباع الراجل ده اللي بتالع عندكم بالحجازة في محمد هو ضده قال لها ده لا ضده قالوا على كل حال الدينة معلومات ويحضر ان العزاء اللي باني قدينه تخليك تكتب شهادة واذا ثبت انك انت غيرتنا علومات فاحرمك من دخول بلدي فيها بعد حمنع اقطع رجلك عن اتجار ايما ابو سبين احنا ناس عندنا كيف نيأخذ الكلب عن روحي من اعتبره معانا من اجل مرتب عليك انا مستهد ايوه الملك يقولك على كل حاجة بالصد يعني فهالي المترجم فهامه كده وجاب واحد مترجم يشوف الاحتياط جاب مترجم قاله له اخد مالك من مترجم كمان ما يبلغ كده فباخد مالك من السؤال بتاعي وبلغه صده وشوفه بيرد هو يقول ايه وانت تعالى حكا في الوصف احتاط يعني المهم اني سأله قال له مين محمد ده قال له هو في قال له يبعثني خطاب يدعوني الانتراب قال له يا اهو ايه دعوته بدأت حتى العادة فينا قال له يبعث ذلك ويقول لي اسلم تسلم يؤتيك الله واجهرك مرتين انا قد اكتب امنت بحيثك وامنت بمحمد مرتين انت وليت فاني ما عليك اي سؤال فيه ويا احل الانترابي تعالى الى كالبات السوائم باية بينكم اننا نعود الى الله الاهل معنا بيه من ضمن من ضمن الخطاب اللي رسوله بعدها وبيسلله بقى على إن الآية مش مانع إنه واحد مش مسلم لو مثل مصحف ولا حاجة ما يدوركش هدام مش هيهين المصحف لأن رسوله وضع آية قرآنية في الخطاب اللي حيراه واحد نتيح في آية الكثيرة تعالى إلى كلمة إنسان ما هي بالآية معنا فقال له إذا سروا إيه الرجل دي لأن كده ولا بالعيلة قال له ده أعظم ناس عمين فيه يعني انا من تقوليش برصور من بني هاشم اعلنت عن دلك قال له طيب قال كان احد من اباؤه اجداده له الملك والملك ضاع وده جايب يطلبه لجدد ملكة وهو جده قال له لا طبش. لم يكن في احد من اباؤه اجداده لم يكن احد منهم ملكا انما ده بيديه ان ابوه جايز حكيز ازاي ده طالع لبين قال طيب. قال له حصم عريق الكذب قبل هذا قال لا قال لي قبل انه هو اديه عاش الاربعين السنة قال في الاربعين سنة دي بنحص قال لي كان اضحارنا واعظمنا سنوثا ومنهجا قلنا نستميه الخضف العمي قال كويس هل مرة غدر ابو سؤال بقحي حكي بنقدر غيرتها شوية فقال له الغدر قال لي لا ما غدرش ما استحل قال لي ولا نعلم ما سيجري منه بيه قال ابو سوفيان ولا بقى تفضع ان عن نفس الى في جبه دي قلت احنا متلين نعطي ادبا مش عادتين حيكمل وثاءه وانا حيحضر قال نصبنا ان المستقبل بعدها وبعضين هرب جوه اه عن نتبه فقلت المعامل واه كده الرسل يبعثون بي انسابه طبنه واحد يكون من حيلة قال له اسألتك هل كان احد من ابوه الابداده ده عن نبوه ابوه اولميك قلت لأ وهذا طرف منك فقلت في نفسه لو كان ابوه اللي جبته كان عنده عاجة قلته بيقصب الطار بتاعبه جدي ودي برضو ما ديها رصده وسألتك هل جربت عنه الكذب قبل كده قلت لأ فقلت في نفسي ايطرق الكذبة على الخالق ويكذب على الخالق ادام الروم مش قدمه على العالم عربعين سنة اي اي اي سبع الله وقول ده ربنا نبقني ورأيت بنا ليه وقلت لك انه ها استرق قبل كده انه غذر قلت انه ما غذرش فان كان ما تقول يا ابا سوفيان حقا وانت عضوه له فاعلم انه سيمتلك ما تحت قدمي ايه ده خلاص ده ده لازم يمونك بتاع حيضيع فاعلا فحققت نبوءة هراكلا عظيم الروم والشام كلها راحت وتركيا اللي راحت وكل وجاعلوا اللي يتبعوك فوق اللي يكفي هذا المحيان أيها الأخوة الفضلاء أنا كنت أتمنى من خار سقلبي أن أذنم شرح الربع الرابع فلما أحبت عيسى منهم إنما دقي عندنا مسائل الربع مهمة جدا من أول قولي تعالى وقصة طائقة من أهل الكتاب لا يضل لكم وأبلعي أهل الكتاب لأت في إبراهيم ونزلت الثورات ونزلت منها بعد ووجدت أن البحر قدامنا واسع لأن فيها إثناشر فقرة كل فقرة عاوز توضيح لهذه المتائل فلو كثبتكم وأسرعت فيها الليلة لظلمت ياسفي وظلمت كتاب الله وما عاد الله عز وجل أن تحصل بنا وبين القرآن جفوة فعرجوا أن تقبلوا عذري الليلة عشان ما انطلش عليكم أخوانا في المواصلات الاخراء القاضم حنكمل ثاني النقف الثاني من الربع الرابع من سور الهل العمران لما حدث حيث من القفل من ناول تعالى آه يا اهل الكتاب جنا تحذين في ابراهيم اللهم اجعل هذا القرآن العظيم وميع قلوبنا ونور ارصالنا وجلاء همنا وذهاب حزنا اللهم اشرح بهذا القرآن الحضور واجبر به الحضور وحلنا به العقد يا رب العالمي اخريتا عن بعض الناس عندها التفلق في الريح اللي يسموه السلف بيصلي قد ما بينضبطش الخارج ويتوضل كل وقت يعني كل ما يجازن الوقت بيتوضى ضوض دي ويعفو الله عنه وإذا كان خروج الريح بيكون يعني بشكل كذب دي ويظهر له أخر وحيجز المصليين يبقى هيا لوحده خلف الثقوب اتما يجي حد ليها لا تصف عنه يا جماعه واعيدوا عشان تصفوا اني وصلها دكر انا فرع لا بره راجل راجل خدنا ايش لا اعمل لك حاجه بسيطه بس تصعبنا كلها بريد واحده ست نجيبها لابنكم يا ناجح و بنتنا زعلانه وبيجي لها امراه تتزعق وتصرف و من النوم عاراره انا رايي انها تقع عليه الكرته ما تنامش من ساري يعني بعصها العاصف قليلا ما تخش من المسنام هتستعين بته الكونس بالله ده الوهم لان اغلب الحاجات دي سواء الحريم دول بيخاف بيكفر بياخدوا دايما ومجنونهم وبيصدقهم بالعفاريت وبيصدقوا بالبرج المسخوقه وبالضرور يوم دايما وعدهم بالظبط كصاعد فالمرطه تاخد ان بي خاتمي احبز بي طاعده انهم هي بالله ومن العجب ان ما اللي قلت واحدة او يحوديجة او نصامية يقولوا عليهم عفريك مش مين هنا اللي عمليهم مسلمين باستغرباني معين جسال كل قوة وكل يكين آخر بيسال بيقول ان فيه مسجد بس المسجد له بابين وبيعيد عن بعض جدا دب من حارة ومر الوحدة غير الباب التاني من برا إذا كان يقول هل يمكن ان التنين مؤذنين يؤذنهم إذا لم يسمع أهل كل جهة أذان الجهة الثانية يبقى يجوز وإذا وهذا يحصل في المسجد الحرام المسجد يعني إذا كان الحديد في مثل ممر على ماب المسجد في الممر مش هيتمعه الجماعة على الشارع الطريق الثاني بأثبار المكان بعيد والحارة دوح يبقى أذانين وعطور أذان واحد شايد مراد لعوثمان كان يبعد يحديدين على الثوراء ليه المؤذن اللي على بالمسجد حيث بيقول انه في أثناء القرية سراً ورا الإمام في الظهر العصر بيحظر ساعات ان الواحد وبيقره بيقف على وقت ما يلقش يلقى أثاماً يعني ورا حينها مراكعة ليس إلا من ثاب لو قال له حيتأخذ حي عن الإمام شوف بمجرد رتوع اركع وإن لم تقف على الآيات الوقت المكمل للمعالي انا ربنا اعلم بنيتك انها جوع الامام يوتى النبي يعني اركع اركع ولو كاتل اهل استعدت لا ما هو الصرح وما ربنا اعلم بني صرحا لعلق له الاسباب قصر يعني قصر يكون عالي زي بولت من بيقول ما اتاكم رطيفة حدوء بيقول اه آه ما عن دفن الموسى في المساجد تقول فطوة الأمينية فأشكرين الله يحامنا فالعادة حرامة ومتروفة يعني احمرين سبب نقولنا الدرس الآن لعنى الله اللي ودعوا المساجد اتخذوا خبوراً بها المساجد ودعاً في لعنى يبقى حرام وحرام وحرام احنا مقمولين ربنا الوحيد ما نعبدش أشخاص محمود حطاب المساجد في إقامة السنة وإحياء السنة لو رحت انت المقابر بتاع داب الوزير هي في قبر متواضع ولا حد يخضر منه يدرب فيه كل جاب اسبوع من رحنا تزوره ولو كان ده في قتة تانية معانا الجهلة كان عغير قبضة ومقام طوله 20 مده انما الراجل يحبش خلال فتح عاش مجاهدا ومات متواضعا وده كل ممنوح ليقول الاختلاف قريف الفتح ورا الامام شوف المفروض قريف الفتح من المأموم ومن الإمام ومن المنتج الحديث اللي بجلو عليه الجماعة الأحناف اللي نساله ورا الإمام يفتهم إليه كفاية اللي يثبت إننا لا صلاة إلا لفاتحة الكتاب ده هو الصحيح يقرأ إمتى السفتات السنة إن الإمام يقرأ الآية ويقف بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ. يقوم المأموم بسم الله الرحمن الرحيم يستكتل بني حزين دي أجمع ببن الاستماع وضينا اتلاوة اخي بيسهل بيقول انه قام من النوم وصل للصبح والضهر في صلاة العصر اكتشف انه جنب يرتسل ويرهيب يا ابني كل الصالح صلى الله بالجنب اثنان بعد صلاة الضهر وقام قبل العصر وجد برض نفس جنب ليزر غرقان في بناهي وماء والعصر وجد فقال يتجمم والعاوز يتجمم عشان يلحي جماعة عمر اسمعت العقل الفائل ده عن عشان يحير الجماعة يوم يقصر بالجنبه فالتهمه قد يبدو نفس المقرب علي بادرين تحتاسل مدام الوقت ممتدا ولا يقوم الجماعة الجماعة تنة منصرة بالجنبه قفر حرامة لانفعته ان حنج هذا موجود الماء ودام الماء موجود والوقت واسع فأتاتر والطلق ولو منفرد بيقول قال الله تعالى لحافظوني فروجيهنا إلا على أزواجهنا كما نبتغى وراء ذلك فوركه العاديون بيقول يعني ما وراء ذلك عن إيه ما وراء الزواج ما هو ربنا بقول لفروجين حافظه إلا على أزواجهنا انت امراتك بس يمدال حلال ما غير امراتك يبقى يبقى الزينة واللواء والاجتماع باليد واستحاق بين النسان وبعضهم حاجة ان شاء الله نفصلها في درس الحج اللي جاي يحتمل الزنع وإحنا نكرره على الحدود ليه تمرتها ورقة ذلك الحديث راح يوم الحد اللي جاي إن شاء الله آخر يقول بيصل ثلاث يام مش عارف راجب الصنف راجب يا ابن سنة ولكن بيجل تحديد حد ايام ولا, ولا زمان كان يوم دفتة يوم صلي ثلاثة دفتة ثلاثة يا الرسول صلى سلام صلى على النجاش ملك الحبشة مع أصحابه في الصحراء كما على جناد الحاضرين الأخير يقول إنها إذا كنت عصدل أضع السنة الأفضل إنك تهدي الوقت الحاضر بجمع السنة نصر أوعدت السنة بليها العديدة حتى أنت يقى السوعة بتاعتك في السوعة نظيفة وتلعي مشتنا عن السنة بيهم أن الأضى نحن يقضيه ما فيش مع السنة أن الأضى أنا تحصل وقت الكراها لا تصلي في وقت الكراها بعد الصبح حتى فضع الشمس وعدها هيعاصل حتى تبيه لمنوع الصالح فارس مفضل ذي القرنين ذي القرنين يابني يا اللي في القرآن راجل مؤمن اما تغير انت فأنا من امانة وعمل صافة لو جزاء للحسنة وعدل وانصف في مغرب الشمس وشرفها مشركة او بين عندي عيد ومجوب فده مؤمن اما الاستاندار اللي بانها الاسكندرية بسم اليوناني المقدوني الاغريك لكان وفني كان كاثر وعليت فرصة بنزل قرنين في القرآن اني مدحوا ربنا بأنه كان ملك عادم وقائد منصفه بين اللي بدلت اندريه الكافر طيب بيقول ماذا تكون اذا كان مؤذر اصلا خيمة انهم تقولي برضو اصلاة خيمة انهم ابتلها ذريه ثم تقول صدق طاورين وبالحق سنطق وانا عزيز من الشهدين صحيح رسوله الوارث والله الهدف اخر يقول ان فيه بنت بيقصد لجمالها سبحان الخلاك العليم الجمال الزاعد او او بيتكلم هو كلام جديد ومتدينة جدا جدا جدا جدا برضه دين وجمال اننا بيقول ابوها واماها ناتو فاصبحت يتينا من ابو والام مش ماددين الجوهارة دين عم بيها معامنا سيئة بعض الشباب فالبنت من شد الاتعان مع التدين ازاي الفتاحة انتحرة فهو صعبان عليه البنت مدينة الجميرة الكبير اللي يعني راحت على فين الله ياب من اخرى مش معاينا حتى ينعرف راحت على فين لما يعني رأي المظلومة المنتحرة من اخواتها عليها اخواتها الله اعلم من هيكها طبعا احنا نقول لي امتحار جريمة اما حاير عند الله هذا غريب انه هرمه الى الله احنا ندعو الله الله بالرحمة على حصل الظروفة الانتظار هذه يعني بيش مش عارفة الحكم هي اما اللي ينتحر مع عارفة سبعين الانتحار حرام بقى صعب ما كانش عليه طبعا ايه رحل امواتي يا قال من حق الحاكل قاتل بتارك الصلاح معه ثلاث سيان واجب يا ابن مش حق بس ده واجب على الحاكل لما امه حياتره تارك الصلاة لا وانا ياتره بس اللي بيهم الفاوض ضد الحك او ضد الامن التالي يعني ان انا الصلاة ان شاء الله محد يصال الامان ان شاء الله محد يامن وانا يرامهم الامن الامن بس عشان فكالات التالي اما الامان بالله اتجانت من انا كفره يوم انا نفسك وضعاره وما انا اختلاك وحد سائل والجرد عمال كلام بتنبعال بها وزارت بتحايد بارك ربنا من الغافلين يعني يجوز الجاهر يفصله حتى وجدت سرية كذا صرت بيتي يا ابني اللي ربها سرعه سرع سرع واني سرعه جاهري جاهري برضه في بيتك في غير بيتك الصرع لا يغير وصوه أبداً إذا قرأنا خلف إيهان طبط الفتحة أي فكيرت آية فكيرت أنا أقرأ إيهان الأخيرة تعمل معاه إنه وافقة تأمين وتأمين الإمام غفر ما تقدم من ذلك ويقول ان احنا اتنعنا من مدة اهم السيدة مريم على وجه السلام كانت بتطلع وتظهر لعناك في الزدون كان المزران من المثال الستين والعشرة التجنبي اللي كان عليه وده لما نقول مثالها ما دايش على دماغ الناس ذكر خراص هي للدجارين كثيرة وهو مثل بضعة السلة والدلول المنظيفي وخضير ارواح ولم نعود نسمع عن هذا التجنبي الشيء ان يتعوى يبني وذي لعبة الحلعب ما حكم الدين في ختان البنات ختان البيت مكرمة ختان الولد سنة الختان سنة للرجال مكرمة للنساء الختاني بلا تنحكس يعني ما يخلص على العد فإنه أخضى عند الزوج وعنده الوجه إيه معنى الرقم اليماني اللي تعب مثل أربعة اليمن الشام يمت الشام العراق يوم مثل العراق الحجر الناس واد الوان ركبتها الحجر جنب الباب بينه وبين الباب حوالي مترين ام ثلاثة وده في الجهة الشرقية فمعنى يماني انه في جهة اليمن يد هذي يمتيت يقول اخيرا اه واحد دحالف يمين ووع ومريض مرض مزمن والقادر يصوم ثلاثة ايام ولا معاقلش يدفعه يبقى الكفارة تسقط عنه مؤقتا الان يسر الله اذا مثل ابن ربنا يسر عليه يمعانيش حاجة اما اذا ربنا اغناح ولو بعد عصر سنين يطلع التفاير او تفاير ايسوك يجبوني هل يؤجل ما قامت الحج بعد الحرب الان ما يقول ليس ابن ساعد اللي يعتون عندنا في مصر قالوا ان الحجوب تقام في الحرب اما ابو حنيث والجمهور قالوا ما يقامش في الحرب يعني قلنا يوم الحد اللي فاجئ من عميل قصة أمين لحجل الثقة اللي امتنع داخل النبي وقص خالي رسول ما عمديش كيما له لحد الحرب فقال شارك الخبر في الخامسية و... و... وبعدين كان و... سهيد نتاعه لعياجة الحرب وبعدين إبنا لاه إن ربنا نتاك يستمع رئيته وإنه حارب بالله إنه يشكه